خير يا دكتور العينه ايجابيه وكمان عرفت نوع المخدر يعني بيطلع مضمن وبتاعته ساب لي العيال الصغيرين واضح ان يسرى ما يعرفش اصلا انه بياخد مخدر ما تفرقش في حاجه لا تفرق وتفرق كتير كمان نفسية المضمن بتختلف من انه يبقى مقبل على الطعاطي وهو مدرك اللي بياخده وتاثيره ويسعب نفسه كمان عشان يشتريه باي فلوس ان شاء الله يسرقها وانه يتلعب بيه ويدمن من غير ما يعرف هيلعبوا بيه ليه اللي بتعمل كده يبقى عايزة تسيطر عليه بسبب مادي بس دي برضو مستبعدة لانك بتقوليه لي انه هو معدوه زباين كتير وهو برضو قال كده والسبب الثاني عاطفي للأسف بمعنى؟ بتحبه وعايزة تتجوزه وبتسيطر عليه بالطريقة دي ينهربوها اسود تعالي بس انت راحة فين؟ عطار بقى الدنيا عدمها ودمخة مش هينفع تعالي بس فهمي يسري اللي معاك دلوقتي مش هو يسري اللي تعرفيه ده حد تاني خالص تاني ولا تالت هو أنا أستنى لما يتجاوز علي عبادين بقى عالجه ميلو للمخدر أقوى منك ومنها كمان بس هي اللي معها كل اللي هو عايزه ينهر أبوها اسود يا ريت استندفت ده أحقر نوع كمان على قد فلوسها وجيت أروح عشان أواجهها الدكتور قال لي مش هينفع عنده حق لازم نخلصه منها بس بالراحة أول عشان المخدث سانين عشان سمعته وأقول عنا واقعد بقى أنا على نار ما تنسيش دورك كمسلحة اجتماعية والنصاح اللي تبتقولي للزباين أنت أولى بيها أول مرة أفهم معنى المسأل بتاع اللي إيده في المية ما زي اللي إيده في النار انا مهمتي هتكوني إن خليه يمدي على العقد بالتنازل بعد كده تطلع كل التصريح علشان نحول لعيادة المطعم ده شغلنا طبعا ولزبتي 15% تتجننت يا ابني يعني بتصلح لعربيتي يومي الكلام يجيب بعضه تقولولي على شقة هدفع فلوسها تلهف فيها مليون جنيه ما أنا مش لوحدي في ناس شغالة في المصلحة دي من بذري والموضوع مكلفنا أم خمسة في المية افتح الله وعندي بدل الزبون تلاتة وبعدين يا روء أنت كده كشفت ورقك للناس دول وتحطيت تحت درسهم آه معاش اللي يحطني تحت درس يا بيت الناس دي جامدة زي ما فاهمتني بس أنا ليا سكك برضو طب ما تفهمني وترسيني على الفولة انت السكة والفولة وكل حاجة يا عم مكفية فوزير بقى أنت عامل فيها نيل ليه <تصفيق> عسل عسل والله شكرا لو كوست يسري بسرعة وبقيت امراته أنا أعرف أخلي الشقة باسمك وساعتها ما حدش هيقدر علينا ما هو الغاية دلوقتي بيلاوع عشان ما فيش أونوس ما فيش إغراء إيه اللي بتقوله ده بقى إن شاء الله يا بيت يا بيت تتحرك شوية فرجع علي كم فيلم كده من بتقل ست هند روستو وتعلمي منها الله ده أنت بقى مش فرقة معاك ولا حتى بتغير علي كله عشان مستقبلنا يا حمارة يبقى المارك جاية أزود الجرة بس من غير ما يفتص منك يا غشيم مش لا لا يا مدهب هو احنا بدل ما نعالجه وانضره كفاية نص قرص كأننا بنديله اللي جسمه عايزه من غير ما نضره اللي ميرفت بتدهوله بنعوضه بيه أنا حاضر حاضر يلا يا سعيدة انت بترغي في ايه القهوة انا مصدع سلام دلوقتي عشان هندي خلاله الله الله على قهوتك يا سعيدة تنفين الجمال ده كله دي بقى ولا قهوة ميرفت ميرفت دي ايه وبعدين ايه اللي جاب سيرتها دلوقتي واحنا هنرجع بقى للغيره الخايبه دي تاني بتاعه الستات انا غير من دي ده حتى عيب عليك ما انا بقول كده بقول لك ما تشغل لنا حاجه حلوه كده <تصفيق> انا انا نظره مدرسه العبور الثانويه وحلله المشاكل الاجتماعيه ارقص وعلى إيه أتحنطر درجن درجن أتحنطر أنا بطلي دحك بقى يا ماما الله تتحكي على إيه ما تحك ليه يعني <تصفيق> عشان مكبر الموضوع أوي يا حبيبتي هو أنت القص يا حبيبتي في الشارع ولا فيناي الكلوب أنت القص الجوزك وفي قط النوم يعني له عيب ولا الحرام وأتحنطر أنا يا ماما آه تتحنطاري وليه لا عمرك عملت كده لعم ولا يرحمه <تصفيق> مولك إيه حبا ما تكسفنيش الله أيوة يا دكتور فين القهوة بتاعتي؟ حالا بس كنت بعمل تحاليل للستات اللي برة وبقس لهم السك يتأجل كل الحاجات دي تتأجل المهمة قهوتي حالا أي ده دكتورة انصاف أيوة يا دكتورة انصاف مالك شفت عفريت ولا إيه؟ لا بس مستغربة حضرتك بتعملي ايه هنا؟ وانت مالك انت؟ طب ممكن بعد اذنك الدكتور عايز قهوه. روحي شوف العيانين انا هعملها له انا. لا ما يصحش تعمليها له بنفسك. ليه؟ هعمل لحد غريب؟ ده ابني وانا ما عملت له قهوه ايام ما كان بيذاكر. بس البن بتاع حضرتك مش هيعجبه وهو واخد على البن بتاعي. ليه يا حبيبتي؟ جايباه من مغاره علي بابا؟ لا بس خد عليه خلاص. روحي يا حلوه العيانين انا هعمل من البن بتاعي. انت حره. مبارك إيه شيخ العطرين؟ إيه يا حجة مالك؟ إيه شيخ العطرين دي؟ طبعا شيخهم وجبرهم مقاماً وسناً كمان طب يا سيدة الله يكرمك الله صحيح إيه رأيك فيها يا حج؟ مش فاهم رأيي من ناحية إيه؟ حلوة وحشة فخينة رفيعة نخشة ولا دم يسم؟ استغفر الله العظيم إيه حجة اللي بتقولي ده؟ أنت عيانة ولا حاجة؟ قولي يا حجة رأيك من غير لف ودوران أ ولو لفت الدنيا كلها مش ممكن ألاقي في طيبتك سيبك من طيبتي وأصلتي بتكلم على الأنوسة يا دي فيها كلامي هندرستم في عزاها أمالي يا راجل يا ديني يا بوعين فارغة رايح تدور على العروسة تانية ليه؟ مين اللي قالت كلام الفارغ ده؟ تحب أسمعك التسجيلات مع الأستاذة سعيدة ولا تعترف أحسان لك؟ عجبتك قهوة الدكتورة انصاف أوي، ليه؟ بجد أو الله يعني عملت لك دماغ زي البن بتاعي؟ هو مش نفس البن آه آه هو بس يعني أنا قلت أنا خلاص عرفت دماغك لا ما انت بقى حاجة تانية خالص طب مش هتظهر عندي الليلة؟ لا مش عايز سعيدة تشك في حاجة تعالي الليلة دي ووعدك مش هتندم وش معنى بقى الليلة دي؟ تعالي وانت تعرف بقول لي كاميرفا ما تخليها بكرة انا تعبان شوية ماشي وقع يا سيدي على ورق الشركة ليه؟ وأنا هبقى أشريك فيها؟ طبعا وما نطمن على فلوسنا إزاي؟ ما أنت عارف إنه لا يجوز يا سيدنا عشان شغلي في المدرسة؟ ما تبص كويس يا مخيمر مش أنت بتعرف تقرأ برضو ولا أنا فهم غلط؟ أقرأ إيه؟ يا جدعي أنت حتوقع بإسم واحد اسمه آسم عبد العالي مين آسم ده أصلا؟ شخصية وهمية بس دي بطاقة شخصية وبطاقة ضريبية وكلها بإسم الأستاذ آسم وصلت ولا لسه؟ بحاول أستوعب امضي وانت ساكت يا مخيمر احنا عارفين بنعمل ايه كويس يلا حاضر حاضر هه. قديني وقعت كويس سيبي الباقي علينا وبالنسبة لندرة مالها اعمل ايه في التحديدات بتاعتها انا ححل الموضوع للدرجات دي كلامك ماشي عليها عليها وعليك وعلان عايزه خلاص سمحتك ومش عايزة منك حاجة ده ايه القلب الطيب ده ومن امتى الله هو أنت ولا عجبك شر ولا طيبة عايز نعمل لك إيه؟ نفسي أعرف إمتى وليه اتغيرتي كده قلبي الحناين بقى تقول في إيه؟ ما استحملتش عليك الهوى بلاش الشوية دول يا ندرة عن إذنك يا مخيمر عشان ورايا حاجات كتير <تصفيق> ألو الثانية واحدة يا حبيبي حبيبك؟ أو حبيبي في حاجة؟ كانت حتتجنن يا سعيدة ياريت حتتجنن ولا تموت حتى المهم هو عامل ايه؟ ما استغربش من وجودك؟ استغرب طبعاً بس أنا أقنعتهم إن زهيتي من قاعدة البيت هو حشل جو العيادة والمرضى والحاجات دي وانت عارفة ابني أهبل وبيصدق كل حاجة هو من جهة أهبل فهو أهبل يعني سعيدة وبعدين انا بس اللي أقول على ابني أهبل فاهمة؟ يا ماما أنا بأكد على كلامك بس يعني طلعك بتجدبي خلينا في اللي جاي. بصي بقى عايزين نخسره هنا وفي العيادة ومنسيبوش لحظة واحدة لبوما اللي اسمها ميرفا دي فهمة؟ لحد ما ربنا يكرمه ونطلع السمون من جسمه ويرجع تاني يسر اللي نعرفه وساعتها بقى لنحساب مع الهبابة دي يا نار يا ماما لو يسيبون عليها ايه ده؟ مين الحيوان ده؟ أما شوف لأ خليك انت ايه ايه نعم فين الهانم اللي اسمها سعيدة؟